Neseen kem jereh ya hsin Musabak mati Musabak mati Yumur bina تضيل أكبر مآسين يمر بنا الحمر وينت تضيل أكبر مآسين يا حالي نسينا كم جريح يا حسين Muzabak ma tinasin Nasiin kem jarih ya hsan Muzabak ma tinasin Yumur bina l'umur Wintah tuzil سنا يعاني الدهر باسمك وكام يا الغالي جالسين طبيعنا بالوفا ثابت ولا يحر ذكرى يعاني الدهر بي اسمك وكام يا الغالي قاسينا وطبعنا بالوفا تعبت ولا يحرك ما حد ينسى حزن يومك وعذاب عطا يا بوسكينا محد ينسى حزين يومك وعذاب عطا يا بوسكينا مثل معيو هوا نبقى نعيش مصيب تكبينا مثل معيو هوا نبقى نعيش شمصي بتاكبين مثل شوق المطار سالك على جروحك كمانين مثل عباس Aqadna lhub ujana na Mithil shogil matar saalat Alajruhah amani na Mithil aibas bulim Aqadna lhub نسانا يا ابو عبد الله نسانا كالم يا حسين مصابك ما ت ناسي يوم العمر وانت تظيل اكبر ما نعاني من الدهر باسمك وكام يا الغال قاسنا طبيعنا بالوفا ثابت ولا حي حر ما حد ينسى حزين يومك عذاباته يبوس كان قاش اللي قدام على راحتك بارك الله فيك محد ينسى حزين يوم وعذاباته يبوس كان مثل معيوها وانيبقى نعيش مصيبتك بينا مثيل معيوع هوان يبقى نعيش مصيبتك بينا مثيل مثل العابس يا ابو اليم اخذنا الحب وجنننا مثل شاجي مطارس عليك على جروحك امانينا مثل العابس يا ابو أخذنا الحر وجننا سيدي لزيارتك دمعي الهوان سيلة كنا بيومرسى الحضر في كربلان لالة كلها حالم خيما حضرت إلى العلى هذا آدم يعتني من حسرة أولا السيدي لزيارتك دمعي الهوام سيلا كني بمرسى الحضر فيك أربل الليلة كلها حول مخيمك حضرت إلى العيلة هذا آدم يعتني من حسرة أولا هذه حواء تنادي بالغمضه حضره الله لا هذه حواء تنادي بالغمضه حضره الله لا المخايه تعنت لزانا تيواسيين ابدمع حساتك مصيبه هل وداع تخلينا بقلب ضايع تعنات لزانه تيواسيين ابدمع حساتك مصيبه هل وداح تخلينا بقلوب داي هذا نوح بكربل عمي النار واصل كنمت عني بعد يحضر لبو فاضل غرق العالم حزن وفاني ساير والسفينة وصلت بالمدمعي الغاضل هذا نوح بكربلة يمي النار واصل شنمت عني بعد يحضر لبو فاضل غرق العالم حزن طوفانا يساين والسفينة وصلك بالمدمعي الهاضل ليلة موادع طويلة مدري بإحساس العقيلة سيلة موادع طويلة ومدرب إحشاس العقيلة وموسى بالإجروح وصلي خيام على الحسرة تأثر في جسام وعلى الأكبر فقت صبرة وموسى بالجروح وصلخ يا عام على الحاسرة تأثى في جسام وعلى الأكبر فقط صبرا اي جبراهيم احن ابله فتا وحانينا على اللي ينقطع حفاق الثرواتين على اللي ما نزل كبش الفدايعين بعد ليلة وعلى هالغابرة ذبحين جبراهيم حن عبلها فتا وحنين على اللي ينقطع حفاق الثرواتين على اللي ما نزل كبشي الفداي عينا بعد الليلة وعلى هالغبر ذابحينا وهذه هاجر قلوبها يسعى وتحفر للحرب فيها الواطية ويجري مايا إلى الضمايا وتشم طفل علىه وشم طفل على نار العطيش تقلق وهذه هاجة يالوم هاي وتحفر للحرب فيها الوطي يا زمزل ويجري مايا إلى الضمايا وشم طفل على نار العطيش تقلق حضر يعقوبي ويا دمعي تذروفا حضر يعقوبي ونوي دمعي تذرفا ويدري يوسف ما يرجع ويشوف بعد لا لو حسى موري الخلا وردا بعد لا لو تظلم من نار حضر يعقوبي ونوي دمعي تذرفا يدري يوسف ما يرجع ويشوف بعد للو يحسمر الخنى وردة بعد للو تضليم من نهار تشوف وهذا أيوة في حسري على الغالي أبد ما ينفع يصطبار دماء ودمعة العين تنادي يا حسين حزن الليل خلاني على انكساري وهذا ايوه في حسري تيذو على الغالي ابدا ما ينفع اصطباري ودمعة العين تنادي حسين حزن الليل خلاني على انكساري حسبي تروحك وصلت روحها عيسى بجروحها وصلت روحها معصب الهامة للمخيامة مريم قبالة دمع همالة حضرة الجنب والمعاسي وشعب عيسى بجروحها وصلت روحها مع صبي الهامة ولا المخي يا امرأ مريم يقباله دمع هماله والمعاسي وشع نيلة ودع الأهلك اصعب على الروح واسفى واشلون اللي دقل المعركة يروح اي وداع اللي حصل أجلك يا مذبوح صعته لته تضل بالغبره ما على الروح واش فا وشلون اللي حصل لاجلك يا مذبوح ساعته لنت الله لا تضن يا حسن ما حضر جدك لازم يجي لك ليلة العاشر وصل الهادي دمعتي نادي وصل الهادي دمعتي نادي يا بعد روحي أنا لك حاضر خذ حياتي والعمر خذ دمعة العيل ادري صا بالمعركه انتظرك البا علي يصيبك بالثرى وين الصبر وين منو يمسلك بين من ذبيح اولادي يا, يا حسين خذ حياتي والعمر خذ دمعة العين ادري صا بالمعركه انتظرك البا علي يصيبك بالثرى وين الصبر وين من امثلك من دمج يا ولادي احسان اي او حضره فاطمه هللا ويات حزينه فاطمه بالون تنعاب تنادي مؤلمه للروح تفداك عس عين العماله لا تبقى بدمع بعد ساعه ظن بالغبره منحو وانا طول الزمن كل دمعي منثور حالا مصابك أبدا بلعني مكسور إلك دمع الجفل أطمع لنصدور حضرت فاطمة إيه وحضرت فاطمة الليلة وياك حزينة لاطمة بالونا تنعاك تنادي مقلمة للروحي تفداك ساعة نلعى ولا تبقى في دماغ ايه بعد ساعة تظل في الغمر ملحور وانا طول الزمن كل جمعي منثور على مصابك أبداً للمكشور إليك دمع الجيف لطمت على الزدور لطمت هالزدور <تصفيق> يا ضي العين يا يا حسين يا ضي العين يا بني يا حسين جيتك اليوم بظلعي تبقى بالويل من تحت الخيل تبقى بالويل من تحت الخيل وانا همى على دموعي يولدي يجري بترعي بدمك كل حزن والثنة بت في قاب سمايك هليني من قبل الريد壹 أضمك أنا العزيزة فاطم أعنامك يولادي يجري بالتلى يبدأ ماك كل الحزن والثنةjal Buam colours هليني من قبل الرد أضمك أنا العزيزة فاطمة أعنامك يا ضي العين يا ابني يا حسان يا ضي العين يا ابني يا حسان جيتك اليوم امضي لعي نبقى بالويل تبقى بالويل من تحت الخان وانا همى لدموعي يا ولدي يجري بالتراب يدنك اللي من قبل ما اضمك انا العزيزه